ഇഹ യുദീനയു സബീലി സഫ്ഹും ബുനിയസ്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 اذ قَالَ عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطبيب وأفة من بني إسرائيل وكفر الطائفه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين